كفاله جده عبد المطلب لما توفيت امنه من وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم رجعت أم أيمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فضمه له جده عبد المطلب ورق عليه رقه لم يرقها على أحد من أولاده وكان يقربه منه ويدنيه ويدخل عليه إذا خلى وإذا نام وكان عبد المطالب لا يأكل طعاما إلا قال علي ببني فيؤتى به صلى الله عليه وسلم إليه قصه تدل على شدة محبة عبد المطالب لرسول صلى الله عليه وسلم روى الحاكم في المستدرك بسنة صحيح عن كندير بن سعيد عن أبيه قال حجزت في الجاهدية فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول رب رد إلي راكب محمد رده إلي وصني عديدا. فقلت من هذا؟ فقال عبد المطالب بن هاشم. بعث ابنه محمد في طلب إبل الله ولم يبعث في حاجة إلا أنجح فيها وقد أطأ عليه فلم يلبث أن جاء محمد والإبل. فاعتنقه وقال يا بني لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط والله لا أبعثك في حالة أبدا ولا تفارقني بعد هذا أبدا جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش عبد المطلب وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه ولا يجلس عليه أحد من بنيه اجلالا لعبد المطلب فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلاب جفر حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه فيقول عبد المطلب دعوا ابني يجلس فوالله إن له لشأنا ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع وفات عبد المطلب ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ثمانية سنوات توفي جده عبد المطلب قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم كان صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وكفي له جده عبد المطلب وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنين. كفالة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد المطلب ولده أبا طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وحياطته وذلك لأن عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى طالب أخوان لأب وأم أمهما فاطمة بنت عمرو ابن عائذ فقام أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده بل أعظم من ذلك أنه قدمه عليهم روى ابن سعد في طبقاته بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فكان يكون معه وكان أبو طالب لا مال له وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لا يحبه ولده وكان لا ينام إلا إلى جنبه ويخرج فيخرج معه وكان يخصه بالطعام وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادا لم يشبعوا وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا فكان إذا أراد أن يغذيهم قال كما أنتم حتى يحب ربني فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه روى الترمذي في جامعه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج أبو طالب إلى الشام وفرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. فلما اشرفوا على الراهب يعني بحيرا هبطوا فحلوا رحالهم فخرج اليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج اليهم ولا يلتفت اليهم قال وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ما علمك قال إنكم حين أسرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا فر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة اسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو أي الرسول صلى الله عليه وسلم في رعي في رعية الإبل قال ارسلوا إليه أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأقبل صلى الله عليه وسلم عليه رمامة تضله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فيء الشجرة عليه فقال ذحيرا انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه باناس وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم قالوا إذنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذا قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده قالوا لا قال فبايعوه واقاموا معه عنده قال فقال الراهب بحيرا أنشدكم الله أيكم وليه قال أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبا بكر وبلالا رضي الله عنهما وزوده الظاهب من الكعك والزيد اختلاف العلماء في تصحيح هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث فقد حسنه الترمذي وصححه الحافظ في الإصابة والحافظ ابن كثير والحاكم والألباني قال الحافظ في الإصابة الحديث رجاله ثقات وليس فيه منكر سوى هذه اللغوه وهي ذكر أبي بكر وبلال رضي الله عنهما فتحمل على أنها مدرجة فيه مقتطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته وقال ابن القيم وقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا رضي الله عنه وهو من الغلط الواضح فإن بلالا رضي الله عنه إذ ذاك لعله لم يكن موجودا وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر رضي الله عنه إنكار الإمام الذهبي لهذه القصة أما الإمام الذهبي فقد أنكر الحديث فقال وهو حديث منكر جدا وأين كان أبو بكر كان ابن عشر سنين فإنه أثار من الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف وأين كان بلال في هذا الوقت فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعده وايضا فإذا كان عليه غمامه تضله كيف يتصور أن يميل في الشجرة لأن ظل الغمامه يعدم في الشجرة التي نزل تحتها ولم نر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابا طالب قط بقول الرهب ولا تذاكرته قريش ولا حكته أولئك الاشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك فلو وقع لشتهر بينهم أيما اشتهار ولبقي عنده صلى الله عليه وسلم حس حس نبوة ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء وأتى خديجة رضي الله عنها خائفا على عقله فأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة وفي الحديث الفاظ منكره تشبه الفاظ الطرقيه مع أن ابن عائذ قد روى معناه في مغازيه دون قوله وبعث معه ابا بكر وبلال قلت وقع عند ابن اسحاق بنحو سياق الترمذي وليس فيه ذكر ابي بكر وبلال رضي الله عنهما ولكنها بدون سند فيستأنس بروايته لامامته في المغازي ورحم الله احمد شوقي حيث قال لما رآه بحيرا قال نعرفه بما حفظنا من الأسماء والسيامي رعيه صلى الله عليه وسلم للغنم قال ابن سعد في طبقاته وكان أبو طالب لا مال فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الهلة بدأ فعيه في طلب الرزق وقد استغل النبي صلى الله عليه وسلم في صباه برعي الغنم فرعاه لبعض أهل مكة وبذلك ضرب مثلا عاليا من سؤاله في اكتساب الرزق بالكد والتعب قال أحمد شوقي رحمه الله تعالى كان رسول الله في شبابه لا يدع الرزق وطق بابه أي رسول أو نبي قبله لم يطلب الرزق ويفغي سبله موسى الكليم استؤجر السجارة وكان عيسى في الصبان جارا. رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا راع الغنم فقال أصحابه أنت فقال نعم كنت أراها على طرارية لأهل مكة ورواه الإمام البخاري في الآداب المختل والطياري في مسنده بسند صحيح عن عبد بن حازم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موعي موسى وهو راع غنم وبعث داود وهو راعي غنم وبعدت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد الحكمة في رعي الأنبياء عليهم السلام للغنم قال العلماء الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أمور منها واحد أنه يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكفلونه من القيام بأمر أمتهم إذنان أن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على رايها وجمعها بعد تفاروقها في المرعى، ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سوع وغيره كالسارق وعلموا اختلاف طباعها وشده تفارقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهده ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كثرها ورفقوا بضعيتها وأحسنوا التعاهد لها فيكون تحملهم لمشقة ذلك أكثر مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم ثلاثة قصة الغنم بذلك لكونها أبعث من غيرها ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المأنوفة ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع قيادا من غيرها أربعة أن فيه كسبا ماديا من عمل يدي وأفبر الكسب ما كان من عمل يد. فقد روى الإمام البخاري في صحيح عن المغداب بن مالك الكندي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. خمسة. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان من عظيم التوابع ربه والتصريح بمن عليه على إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه على سائر الأنبئاء. فوائد الحديث. قال حافظ الفاتح وفي الحديث واحد أفضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغفلة. اثنان والحكمة في تخصيص داود عليه السلام بالذكر. أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد، وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا ولا سيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحذيره مع عموم قوله تعالى تبيهده مقتدى ثلاثة وفيه أن التكسب لا يقدره في التوكل أربعة وفيه أن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سانعيه شهود النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة عشر سنة وقيل عشرون سنة هاجت حرب الفجار وكانت بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس وأهلها وكان قائد قريش وكنانة حرب ابن أمية وكان الظهر في أول النهار لقيس على قريش وكنانة حتى إذا كان في وسط النهار كان الظهر لقريس وكنانة على قيس وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامه وكان ينبول على عمومته أي يجهز لهم النبل للرمي وقيل يرد عنهم نبل عدوهم شهود النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول قال الإمام الصهيلى كان حلف الفضول أكرم حلف سمع به واسرافه في العربي وكان هذا الحلف في ذي قعدة في شهر حرام بعد حرب الفجار بشهر وقيل بأربع أشهر وسبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد باليمني قادم ممكّة ببضاعة فاشتراه منه العصب نوائل وأراد أن يعطيه حقه فاستدعى عليه الزبيدي والأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعدي بن كعب فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل وانتهروه فلما رأى الزبيدي الشر صعد على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش عند الكعبة ونادى بأبياته المشهورة يصف فيها ظلامته رافعا صوته يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقضي عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدري فقام الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لهذا متروك فاجتمعت بن هاشم وزهرت وبن تميم بن مرة في دهر عبد الله بن جدعان وتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونون يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد عليه حقه فسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعه الزبيدي فدفعوها إليه وقيل سمي حلف الفضول لأن أول من دعي إليه ثلاثة كلهم اسمه الفضل وهم الفضل بن فضاله والفضل بن وداع والفضل بن الحارث وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف فقد روى الحميدي عن محمد وعبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجدته وروى الإمام أحمد في مصائده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه خروج الرسول صلى الله عليه وسلم بتجارة خديجة رضي الله عنها وفي الخامس والعشرين من عمره المبارك خرج النبي صلى الله عليه وسلم تاجر إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها وكانت خديجة من تخويل دين برأة تاجرة ذات شرف ومال تستاجر الرجال في مالها وتضاربهم اياه بشيء تجعله لهم فلما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وفي دواية أن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا وهذه عير قومك وقد حضر خروجها إلى الشام وخديجة من خويلد تبعته رجالا من قومك في عيراتها فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لاسرعت إليك لما يبلغها عنك من طهارتك وفضلك على ريدك فبلغ خديجة الخبر فأرسلت إليه في ذلك وقالت له أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك فقال أبو طالب هذا رزق قد ساقه الله إليك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مالها وخرج معه غلامها ميسرة وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدما بصرا من الشام فنزل في ظل شجرة قريبة من صومعه راهب من الرهبان يقال له نصور فطلع الراهب إلى ميسرة فقال له من هذا الرجل الذي نزل تحت شجرة فقال له ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم قال راهب ما نزل تحت هذه الشجرات قط إلا نبي ثم قال لمن سرط أفي عينيه حمرة قال نعم لا تفارقه فقال هو نبي وهو آخر الأنبياء ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها فوقع بينه وبين رجل ملاحات فقال له اهلف بالله والعزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حلقت به ما قط وإني لامض فاعرض عنهما فقال الرجل القول قولك ثم اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يختري وأقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة وكان الله قد ألقى عليه صلى الله عليه وسلم المحبة من ميسرة فكان كأنه عبد الله فلما كانوا بمر الظهران قال ميسرة يا محمد انطلق إلى خديجه فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك فإنها تعرف ذلك لك فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة في ساعة الظهيره وخديجة في علية لها فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعير وملكاني ظلانه فأرته, فأرته نساءها فعجبنا لذلك ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبرها بما ربحوا في وجههم فسرد بذلك فلما دخل ميسره عليها أخبرته بما رات فقال قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام وأخبرها بما قال الراهب نصبور، ثم باعت خديجة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من تجارة فربحت ضعف ما كانت تربح وأضعفت له ضعف ما كانت تعطي رجلا من قومه رواية ضعيفة روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجد في السنن بسند ضعيف لضرابه عن السائب بن أبي السائب قال جي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فجعلوا يسنون علي فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموني به قد كان صاحبي في الجاهلية قلت نعم يا رسول الله فنعم الصاحب كنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سائب انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فادعلها في الإسلام أقر الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى ذلك قال الحافظ في تهذيب التهذيب وهذا الحديث في من كان شريكه صلى الله عليه وسلم مضطرب جدا فمنهم من يجعله للسائب ابن ابي السائب ومنهم من يجعله لابيه ومنهم من يجعله لقيس ابن السائب ومنهم من يجعله لعبد الله يعني عبد الله بن السائب وهذا اضطراب شديد وذكر ابن اسحاق في السيره ان السائب غوتي يوم بدر كافرا ثم ذكر أنه اسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن اسلامه فالله اعلم زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها كانت خديجة رضي الله عنها تسمى سيدة نساء قريش وتسمى الطاهرة وذلك لشدة عفافها وكانت نقية ذات عقل واسع وحسب ومال لما سمعت رضي الله عنها بعظيم أمانة رسول صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه وصدق حديثه فحست رضي الله عنها أنها وجدت ضالتها المنشودة فيه صلى الله عليه وسلم فقد عرفت أنه رجل لا تستهويه حاجه وأنه لا يتطلع إلى مال ولا إلى جمال فحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منية فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يتزوج خديجه فرضي صلى الله عليه وسلم بذلك وساعده نفيسه بنت منيه تروي لنا قصه زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجه بنت خويلد رضي الله عنها قالت نفيسه كانت خديجه بنت خويلد امراه حازمه جلده شريفه مع ما اراد الله بها من الكرامة والخير وهي يومئذ اوساط قريش النسب واعظمهم شرفا واكثرهم مالا وكل قومها حريص على نكاحها لو قد على ذلك قد طلبوها وبذلوا لها الأموال فأرسلتني دفيسا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع في عيرها من الشام فقلت يا محمد ما يمنعك أن تتزوج فقال ما بيدي ما أتزوج به قلت فإن في ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تليب قال فمن هي قلت خديجة قال وكيف لي بذلك؟ قالت قلت علي قال فأنا أفعل قالت نفيسة فذهبت فأخبرت خديدة فأرسلت إليه أن ائتي لساعة كذا وكذا وأرسلت إلى عمها عم بن أسد ليزوجها فحضر لأن أباها مات قبل حرب الفجار خطبة أبي طالب ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه فأقر له ذلك ورضوها زوجة له صلى الله عليه وسلم فخرج معه عمه أبو طالب وعمه حمزة حتى دخلوا على عم ابن أسد عم صديجة رضي الله عنها فخطبوا إليه ابنة أخيه وحضر العقد رؤساء مضر فقام أبو طالب فخطب فقال الحمد لله الذي جعلنا من درجية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئ ضئ معد وجعلنا حضنة بيته وسواة حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد ممن قد عرفتم قرابته وقد خطب إليكم راغبا كريمتكم خديرة وقد بذل لها من الصداق ما حكم عادله وادله اثنتا عشرة أوقية ذهبا ونشا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم فكان جواب ولي خديجة هذا البضع لا يقرع أنفه وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وأولم عليها ونحر جزورا أو جزورين وأطعم الناس فكانت خديجة رضي الله عنها أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها قال البوصيري رحمه الله ورأته خديجة والتقى والزهد فيه ثجية والحياء وأتاها أن الغمامة والسرح أضلته منهما أفياء وأحاديث أو وعد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء فدعته إلى الزواج وما أحسن أن يبلغ المنى الأذكياء روايات ضعيفة روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجه وكان أبوها يرغب أن يزوجه فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها أو من قريش فطعموا وشربوا حتى سملوا فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة وكذلك كانوا يفعلون بالآباء فلما سجي عنه سكره نظرت إذا هو مخلق عليه حلة فقال ما شأني ما هذا قالت زوجتني محمد بن عبد الله قال أنا أزوج يتيم أبي طالب لا لعمري فقالت خديجة أما تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران فلم تزل به حتى قل قلت أورد ابن سعد في طبقاته نحو هذا الخبر عن محمد بن عمر الواقدي ثم قال الواقدي فهذا كله عندنا غلط ووهل والثبت عندنا المحفوظ عن اهل العلم ان اباها خويلد بن اسد مات قبل الفجار وان عمها عمرو بن اسد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وبه قال الزبير بن بكار وغيره ذكره ابن الاثير وبه قال ايضا المبرد وطائفه معه ذكره السهيلي عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة رضي الله عنها خمساً وعشرين سنة وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين وكان عمرها رضي الله عنها يومئذ أربعين سنة وكانت خديجة رضي الله عنها قد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين أولهما عتيق بن عائد فوردت له عبد الله وجارية اسمها هند فتزوجها ابن عمها صيفي بن أمية من بني مخزوم فولدت له محمدا وثانيهما أبو هالة ابن مالك من بني تميم واسمه هند فولدت له ولدا اسمه هالة وولدا اسمه هند ايضا وجارية اسمها زينب وقد ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها في البيت الذي كانت تسكنه وفيه ولدت جميع أولادها وفيه توفيت ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ساكنا فيه حتى خرج إلى المدينة مهاجرا فأخذه عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه حديث موضوع روى الحاكم في المستدرك عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي اطعمني الخميره وألبسني الحريرة وزوجني خديجة وكنت لها عاشقا فهذا الحديث موضوع لا يصح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها ولدت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده جميعا عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية وكان اول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة قبل البعثة القاسم وبه يكنى صلى الله عليه وسلم روى ابن ماجه في سننه بسنة ضعيف جدا عن الحسين بن علي رضي الله عنه قال لما توفي القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خديجة رضي الله عنها يا رسول الله درت لبينه القاسم فلو كان, فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه فقال صلى الله عليه وسلم إن إتمام رضاعه في الجنة قالت لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله فأسمعك صوته قالت يا رسول الله بل أصدق الله ورسوله ثم زينب ثم رقيه ثم أم كلثوم ثم فاطمه ثم ولد له في الإسلام عبد الله وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة رضي الله عنهم جميعا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم ولد له عبد الله وهل ولد بعد النبوة أو قبلها فيه اختلاف وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة وهل هو الطيب والطاهر أم هما غيره على قولين والصحيح أنهما لقبان له والله أعلم وقد مات بنوه صلى الله عليه وسلم وهم صغار فمات القاسم بعد أن بلغ ثنًا تمكنه من المشي وقيل ثنًا تمكنه من ركوب الدابه ثم مات عبد الله وهو طفل صغير وأما بنات الرسول صلى الله عليه وسلم فكلهن أدركنا الإسلام وأسلمنا وعشنا حتى تزوجنا وكلهن متنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا فاطمة رضي الله عنها فقد توفيت بعده بستة أشهر تعيير المشركين من قطاع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان المشركون يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم من قطاع أثاره لوفاة أولاده الذكور فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات القاسم وهو أول ميت من ولده صلى الله عليه وسلم بمكة ثم مات عبد الله فقال العاص بن وائل لقد انقطع ولده فهو أبتر فأنزل الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى وقد شاء الله تعالى وله الحكمة البالغة لا يعيش له صلى الله عليه وسلم أحد من الذكور حتى لا يكون ذلك مدعاة لافتتان بعض الناس بهم وادعائهم لهم النبوة فأعطاه الذكور تكميلا لفطرته البشرية وقضاء لحاجات النفس الإنسانية ولألا ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم في كمال رجولته شانئ أو يتقول عليه متقول ثم أخذهم في الصغر وأيضا ليكون في ذلك عزاء وسلوى للذين لا يرزقون البنين أو يرزقونهم ثم يموتون كما أنه لون من ألوان الابتلاء وأشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نبقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته